يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكما والتابع ما يوحاه إليكم إلّا ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلات ما جعل الله لرجل من قلبهن في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن نومهاتكم وما جعل أذنياكم أبناءكم ذلكم قولكم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 إن كافرين عذاباً أليما يا أيها الذين منذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ قت الأبصر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنا لكبتني المؤمنون وزلزلوزلزالا شديدة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدن الله ورسوله إلا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إن فرارا ولو دخلت عليهم من أقطالها ثم سئلوا الفتنة لا وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم فرار وإن فررت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلة قل الذي عصمكم من الله أراد بكم شوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموعظين منكم والقائلين لإخوالهم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينزلون إليك تدور أعينهم كالذي يوشعل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 النبي من يأتي منك نب فاحشة مبينة يضع فلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورسوله ويعمل صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لها رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لستنك أَحَدٍ من النِّسَاءِ إِنْ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وكل في الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قز الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وَإِذْ تقولون الذي انعم الله عليه وَأَنْعَمْتَ عليه امسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضا زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج إذا الله ما كان على من حرج الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا قدرات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجرهن وما ملكة يمينك وما ملكة يمينك مما أفأ الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك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 وَمَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَؤْمِنُ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِنْهُنَّ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ عَدْنَا أَن تُقَرَّ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ من بعد بَعْدُ أن أَن بهن من أزواج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 إن تبدو شيئا أو تخفه فإن الله كان بكل شيء علیمًا. لا جناح عليهن في آباءهن ولا أبناءهن ولا إخوالهن ولا إخوالهن ولا أبناء إخوالهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 سُنَّة الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تفديلا يسألك الناس عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إنما علمها عند الله وما يُدْرِيكَ لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا يقولون يا الله وقالوا إنا أَطَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَظَلُّونَ السَّبِيلًا رَبَّنَا آتِهِمْ زِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا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 منها وحملها الإنسان إنه كان من جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما